حصريا على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان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 and the earth has put it to sleep and the water is in it and the water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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنفق إن في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَمِنْ أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان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 وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 ما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جاء فبأي آل ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آل ربك تكذبان